121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. الحقة 123. ما الحقة 124. وما أدراك ما الحقة 125. فَأََّا ثَُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاضِيَ وَأََّا عَدُم فَأُهْلِكُ بِرحٍ صَرصَر النعَاتِييَ سَخخَرَهَا عَلَيْهِم سَبَ يَالِ وَكَمَ لَتَأََّا مِنْ حُسُمَا فَتَرَ الْقَوْمَ فيِيهَا صَرعكَ أَهُم عجازُ نَخْلٍ قَوِيي فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالفاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 120. إني ظلنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية 123. قطوفها دانية 124. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 124. مَنْ من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 125. ولم أدر ما حسابيه 126. يا ليتها كانت القاضية 127. ما أغنى عني مالية 128. 112. ثم الجحيم صلوه 113. ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه 114. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 115. ولا يحض على طعام المسكين 116. وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 117. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 118. ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون 119. تنزيل من رب العالمين 110. ولو تقول علينا بعض 119. ثم لقطعنا منه الوتين 110. فما منكم من أحد عنه حاجزين 111. وإنه لتذكرة للمتقين 112. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم